والذي علمنا سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأشهد أن قدوتنا وعسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ما من إمرئ مسلم ينصر امراء مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وما من امرئ مسلم يخذل امرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته والذي علمنا صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلومة وأمتنا مظلومة وإخواننا على أرض فلسطين مظلومون والمسلمون يعانون في كل بقاع الأرض من الظلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والذي علمنا صلى الله عليه وسلم اشتد أزمة فرج واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن الفرج مع الكرب واعلم أن مع العسر يسره والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خدلان من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فلازال الحديث موصولا بصفحات من تاريخ بيت المقدس وفي هذا اللقاء نطرح أسئلة سنحاول أن نجيب عليها من خلال ما طرحناه أنفا من قراءات لصفحات تاريخ بيت المقدس من المسؤول عن تحريب بيت المقدس من قابضة الصهيونية المدعومة من المنظمات الدولية من المسؤول عن رفع الحصار الخانق عن شعب فلسطين الذي يمتحن ليلة نهار يعني الذي افتقد الأمن والأمام كل يوم يقدم شهداء وتضحيات وتهدم الدور على رأسه وتجرف زراعته ويحاصر في قوته من المسؤول عن فك الحصار ومن المسؤول عن توحش العدو الصهيوني الذي يغتصب بيت المقدس المسجد الأقصى ويعتبر أنها عاصمة أبدية لا ندري بماذا يقصد بالأبدية الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن العاصمة أبدية للكان الصهيوني من لتحرير فلسطين؟ من لتحرير بيت المقدس؟ من لرفع الحصار؟ من لوقف العدوان الواقع على فلسطين؟ الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى يعني ما تسمى بالمنظمة الدولية اللي الناس بيحتاجون بها وبينما المنظمة الدولية كل قراراتها قبل أسله عشان ندرك أخوانا الذين وقعوا أسله كل قرارات المنظمة الدولية تدين الاحتلال اليهودي الاستيطاني تدينها بل انها تنحني باللائمة على الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية لانها تدعم الكيان الصهيوني على عرض فلسطين وان امام الان القرار رقم سبعة على اثنين بتاريخ 29 يونيو يوليو 1980 لصدر في دورة استثنائية للمنظمة الدولية للنظر في قضية فلسطين ذكر القرار أن الجمعية العامة اقتناعا منها بأن الفشل في حل قضية فلسطين يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وأرجع هذا الفشل إلى تحيز الوليات المتحدة للجانب اليهودي مما يعيق المنظمة الدولية من اتخاذ إجراءات ضد الكائن الصهيون ومما جاء في نص القرار وإذ تلاحظ الجمعية العامة المتحدة بأسف وقلق أن مجلس الأمن قد أخفق في جلسته 2020 المعقودة في 30 أبريل 1980 في اتخاذ قرار نتيجة للصوت المعارض الفيتو الذي أدل به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التي أيدتها الجمعية العامة وتكررت الإدانة الموقف في الأمريكي في القرار الجمعية العامة رقم 46 على 226 بتاريخ 17 ديسمبر 1981 والذي اتسم بالصراح بشأن إشارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في دعمه ومساندته للإسرائيل، كما أشار إلى الاتفاقيات المعقودة لاستقامة الدفاع والتعاون الاسترا... الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبين المكاني صهون، الاتفاقات معقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن التعاون الاستراتيجي، والتي وقعت في نوفمبر 188، وأكد أنه من شأنها. أن تشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها وممارساتها العدوانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة لما في ذلك القدس، وأن تكون لها آثار معاكسة على إقامة سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وأنها تهدد أمن المنطقة ثم جاء قرار ثالث للجمعية العامة رقم سبعة وثلاثين على مية تلاتة وعشين بتاريخ ستاشر ديسمبر اتنين وتمانين اتسم باللهجة الشديدة حيث شجب القرار الموقف الامريكي الداعم للكيان الصهيوني في مجلس الامر ووصفه بالصوت السلبي وجاء في نص القرار نعاوز الناس المسؤولين عن السلطة الفلسطينية يقرأوا هذه القرارات ويسيبهم من يرجعوا ويرجعوا للأمم المتحدة تالي يرجعوا للمنظمة الدولية صاحبة القرارات احنا من خي... اتفاقية اسلو ضيعت الحقوق التي اكدتها لنا قرارات الامم المتحدة لكن في حاجة مصديع طالما فيه هناك حق وراءه مطالب جاء في... في في في نص القرار الجمعية العامة رقم 37 على 123 16 نيسمبر 82 ان الجمعية العامة تشجب بقوة نص صوت السلبي للوهيات المتحدة الأمريكية الذي أدل به عضو دائم في مجلس الأمن والذي منع مجلسا من أن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المناسبة بموجب الفصل السابع من الميثاق، وبعدها بعام صدر قرار الجمعية العام رقم 38 على 180 بتاريخ 19 ديسمبر 1983 والذي أيد فيه الجمعية العامة قلقها من الدعم الأمريكي لإسرائيل والذي أبرم في صيغة مذكرة للتفاهم بين البلدين وجاء في نفس القرار إن الجمعية العامة استدرك إدراكا عميقا أن الاتفاقات الأخيرة التي ذكر أنه أبرمت إثر مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والإسرائيل ستزيد من تصلب اسرائيل وإمكانياتها الحربية وتصعد سياسة التوسع والضم التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما في ذلك القدس في الوقت الذي تتحدى فيه قرارات الممتحدة المنظمة الدولية في إثر هذا العرض قالت تطالب جميع الدول ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء الاتفاقات المذكورة أن تمتنع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تدعم قدرات إسرائيل الحربية وبالتالي أعمالها العدوانية سواء في الأراضي الفلسطينية والعراضي العربية الأخرى المحتلة أو ضد بلدان في المنطقة ومع استمرار نحن بقول من المسؤول هذه هي المنظمة الدولية التي تعتبر أن عدم حل القضية الفلسطينية يهدد السلام والأمن الدوليين يشكلوا خطرا على السلام العالمي وهذه من المقصود اللي بتشكل الربعية اللي بيكيلوا بكلان عشان ندرك إحنا عندنا قضية كسبانة ولكن ما فيش حد بذات عنها حتى أصحاب ال الذين يعيشون على أرض الفلسطينية ويتحدثون عن الشرعية ويتحدثون أقول لك لا أن من المقاومة أن تعترف بالشريات تعترف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين بلا مقابل بلا مقابل هذا هو أنا مش الناس المسؤولين اللي بيطلعوا على الفضائيات ويتكلمون. ارجعوا لقرارات الأمم الساحرة وطالت جامعة الدول العربية ه... ارجعوا لهذه القرارات مش في القرار 181 لسنة... في 29 نوفمبر 1947 دفن فلسطين قسمين قسم للم... للع... للعرب وقسم لليهود وقال إن القدس كيان مستقل تحت قيادة الأمم المتحدة في لجنة اسمها كان ال لجنة القدس هذه يعني إذا القرار بيقول كيان دولي سيبارات وقرب روس يعني كيان مستقل تحت حماية الدول المتحدة لماذا لا تطالب جامعة الدول العربية هيئة الحمم اجتماع طارئ؟ وتقولي هنا في القرار ده أنت اللي سلمتي طبعا العالم العربي سلم سلم القدس الأردن سلمت القدس والضفة الغربية القدس الشرقية في سنة 1967 ومصر تركت غزة وقصع غزة في سنة 1967 والقناطرة والقنط والجولان ضاعت 67 لكن أنا عاوز أقول البيت المقدس الآن لماذا لا نطالب المنظمة الدولية اللي كانت مسؤول عن حمايتها أن تردها إلى أصحابها وهي تتعرض للتهويد الآن أنا عاوز أقول القرار الذي يعني نعرف من المسؤول الآن أنا بقول المنظمة الدولية عشان يقولوا أنه دولا بيضربونا بالمنظمات الدولية عرض الحائص هذه المنظمة الدولية بقرارها اللي ذكرناها مشوية رقم 41 على 62 بتاريخ 5 ديسمبر 86 ندد بالدعم مدد بالدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة ودول أوروبا وجنوب أفريقيا التي تدعم العدوان كان فيه تعاون فيما تصل بمجال السلاح النووي مع جنوب أفريقيا التي تدعم العدوان دون مرعاة للمنظمات الدولية أو العالم العربي والإسلامي ولما جاء في نفس القرار إن الجمعية العامة طرى الاتفاقات المعقولة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 30 نوفمبر 81 ومواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة والاعتدال حديثة بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية الكبيرة بما في ذلك الاتفاق المعقود أخيرا بين الحكومتين بشأن إلى آخر قد شجعت إسرائيل على مواصلة سياستها وممارساتها العدوانية والتوسعية في الأرض الفلسطينية والارض العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس يعني حتى القرارات المنظمة الدولية كانت تعتبر من القدس ليس لليهودي قرار الضم باطل تبقى القرارات كانت تعتبر بصلة احتلال وليس من حقها أن تضمها أو تصدر قرارات بل إن المنظمات الدولية اعتبرت كل القرارات التي اتخذها الكيان الصهيوني بضم بيت المقدس باطلة. لأنه بيعتبرها سلطة احتلال وأضرت بالجهود التي تستهدف إقامة سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط إذا نحن هو الحاجة طلبنا أطالبوا السلطة الفلسطينية إذا تعيد النظر في موقفها من أسلو مش تطالب الآخرين ليقعوا في نفس المأزق التي وقعت فيه نطالبها أن ترجع تطالب جامعة الدول العربية وإن نكن مش لها مندوب دائم السلطة في مجلس الأمن لها مندوب دائم في هيئة الأمم وزير موجود يطالب بعقد الجمعية العامة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية وتكتب مذكرة وتجمع وتطالب بها سكم من أسلو ودعربة هذه غير ملزمة لأنها لم تعد لنا حقا ونقول لهم يا جماعة احنا نطالب المنظمات الدولية بإعادة الحق إلى أصحابه بإعادة الحق لأصحابهم نطالبكم مش أنت المسؤولة عن السلام والأمن الدوليين بنقول لكم مشكلة شرق الأوسط دي لن تحل والعدوان الصهيوني مستمر على أرض غزة لن تحل المشكلة الفلسطينية والحصار مفروض على أهل غزة وعلى أهل الضفة الغربية على أهل فلسطين أنا أقول لن تحل فلسطين واربع ونص مليون فلسطين مشردون في أرض الكرة الأرضية. لن تحل القضية الفلسطينية والأسرة الفلسطينيون داخل يعانون نساء وأطفال ورجال. لن تحل هذه القضية. حلنوها للعالم. قولوا العالم بيان يصدر ابتقاء مرضات الله من علماء وقادة وزعماء هذا العالم العربي والإسلامي والذين يعني الدول الصديقة. التي وإن لم تكن صديقة التي لها مصالح في التعامل مع العالم العربي والإسلامي سواء من بالبترون أو بتسوق لتجارتها بيان واحد إن هذا الذي يحدث من عدوان مستمر على أرض فلسطين مرفوض وأنا أشهد الله أتصور وأنا لست يعني من قراءتي للتاريخ لو كان هذا البيان عن قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي لن تجرؤ دولة في العالم أن ترفضها لن تجرؤ دولة في العالم لأن ود يكون أن مصالحهم كلها ليس بقت في الشرق الأوسط في العالم العربي لكن في العالم الإسلامي كله ولكن المسألة تحتاج إلى عظيمة قوية واعتصام بالله عز وجل وووووو و... و... و... و... النية لنصرة فلسطين وشعب فلسطين ونصرة الأمن والسلم الدوليين الأخطر شيء إن إنسان يكون موقفه موقف سلبي يبقى إذا مفروض هذه كما تصل يبقى أول حاجة من المسؤول المنظمة الدولية التي زي ما قال عنها المشكلة أن جمال حمدان قال عنها كلمة قال هي القفاز التي تستخدمه الدول الكبرى الآن في تحقيق أهداتها من حروب وقتل وتلويع وإشعة الفوضى الالماني يسمى الفوضى الخلاقه ما يسمى من اشاعه القتل والتدمير مش بس في فلسطين مش من سنة منذ عهد قريب ده, ده اشاعه القتل والتدمير من سنة 1848 وبعد شوية نهدي نموذج يذكرنا بالعدوانات التي وقعت منذ حوالي 78 سنة على الأرض فلسطين والعدوانات المتكرر الآن كلها شبيهة شبيهة قريبة الشبث من بعضها البعض أنا أريد أن أقول الذي يجب أن نفعله الآن هو أن, أن ندرك أن هذا العدوان لن يتوقف إلا بكم فيه عزمة الرجال وهمة الرجال إلا إذا وهذا لا يتحقق إلا إذا أدركنا دي دي فريق ربنا على أمة الإسلام مش بس أمة الإسلام فقط فريق على البشر ربنا قال الذين يفسدون الأرض ولا يصلحون ورسولنا قال لو أخذوا على يديه لنجو ونجو جميعا نحن إذن المنظمة الدولية يجب أن يكون لها موقف إما مع الحق إما مع السلام والعدل الدوليين وإما تحل نفسها أما إنني وأنا على أبواب الآخرة ما يعني أنا أقول كلمة الحق لأن ربنا يسألني قراج التاريخ تعلمنا وإما تنسحب الدول العالم الإسلامي من المنظمة الدولية والله أشهد الله أنا لا أقسم لكن أشهد الله معنى هذا انهيار المنظمة الدولية التي تكيل بالمكلالين التي ترى القتل والتجمير في فلسطين وفي أفغادستان وفي في في في الصومال وفي أفريقيا إشمعنا بلاد المسلمين اللي فيها القتل والزبح وتستخدم سياحة الدمار الشام ليه احنا جل إح إحنا دربنا جعلنا أصحاب الأيدي الطولة على العالم كله بترولنا سرواتنا ينتفخ بها الغرم تسير مصانع أسواقنا مفتوحة أمام تجارتهم يزعمون بخيراتنا سبحان الله تفيد شكر الجميل ده جزء سينمار. الأمة التي تغذق خيراتها تسير مصانع الشرق والغرب وتدعم اقتصادهم وتهيئ الحياة الآمنة المطمئنة لهم ألا تستحق منهم أن يتركوها وشأنها أن يشتركوها وحالها أم يشيعون الدمار في أرجائها هذه مصابة يجع هذه لكن المسألة ليست مسؤولية الغرب وليست مسؤولية المنظمات الدولية إنما مسؤولية العالم العربي والإسلامي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصبكم مصيبة فبما كسبت أيديكم بلادنا تموج بالفتن فتن بين أبناء الأمة الواحدة وعادي بعضها بعضا والعدو من الخارج يضحك في نفسه ويتظاهر بأنه ضد الاستبداد وأنه يبغي نشر الحريات ويضحك والمه يهتم بحقوق الإنسان أين هي الحريات أين هي حقوق الإنسان فيما يجري على أرض فلسطين وفيما يجري على أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام شعارات كاذبة وطبعا داس سلم إيه غياب الـ الـ الـ الـ غياب ال الأمة عن أداء مهمتها ودورها في هذه الذي يجب أن مش بس منظمة دولية لابد من يبقى في خطاب يوجه لشعوب العالم الحر العالم الحر يعني أعزبون فيه يعني الشيء الذي يأس لك الصدر الفترة الماضية أن في بيرشلونة في أسبانيا عددها مليون ونصف خرج منها في مظاهرة مليونية مليون يطالبون بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني أسبانيا بيرشلونة مليون يخرج من مليون ونصف كنت أتمنى أن تخرج مظاهرة مليونية لا تكسر ولا مظاهرة صامتة في الشوارع في بلاد العالم الإسلامي تخرج وقفة احتجاجية بأوراق نرفض العدوان على أرض فلسطين نرفض عدوان على أرض خس حرروا بيت المقدس حرروا المسجد الأقصى وقفات وإذا تعرضنا للضرب أو الإهانة لا نرفع يداً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا فهذا عرفنا القاتل المقتول قال كان حريصا على قل لا هم يريدون أن يقتل بعضنا بعضا ويكره بعضا جرعوا الحقد والكراهية في بلادنا ومش هو المسؤول نحن المسؤولون لأن احنا ربنا علمنا وتعاونوا على البر والتقوى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إذا نحن مطالبون أن, أن, أن, أن وحدة الصدف فريضة لا يحل هذا التمزق إحنا أمة أكبر أمة مليار ونص. كلها عندها إمكانات لا حصر لها عندها إمكانات اقتصادية ضخمة أو إمكانات سياسية أو إمكانات عشكرية الأمة إذا عندها ربنا ما حواجهاش لحد كل شيء في فوقها لكن يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى أمة واعية تدرك مهمتها وتنطلق لأداء هذه المهمة حيث هذا كما قلت مخاطبة العالم بس العالم الحر أو الناس أيضا الشيء الذي يعني يعني, يعني عار اتفاتي أن في هناك جمعية من الجمعيات يعني من يهود أمريكا وكندا شكلوا منظمة يهود ضد الصهيونية نطالب برفع هذا الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني المعاصر يهود من أمريكا ومن كندا شكلنا يهود ضد الصهيونية يطالبون برفع الحصار أين نحن دورنا في رفع الحصار قضيتنا ناجحة سواء على المستوى الدولي والإنساني تحتاج إلى وناس يدركون فرض الله عليها يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا يعني فرض علينا أن نبذل ما في توقنا لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتحرير بيت المقدس تحرير المسجد الأقصى وإنهاء العزوان الواقع عليها وأنا بقول والدليل على ذلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التاريخ اللي عرضنا صفحاته منذ عهد آدم عليه السلام منذ أن وضع المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام باربعين سنة يعني بيت المقدس هي ميراث الأمة المسلمة قبل أن يولد اليهود بألاف السنين آدم هو الذي وضع أساس المسجد الأقصى وإلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام كان يشد الرحال وفي هذا دليل على أن الوحدة التي تربط بين مقدسات المسلمين وأن العالم العربي وحدة واحدة هو قلب العالم الإسلامي سواء جزيرة العرب منطقة الخليج أرض الرافدين الشام كلها مصر الشمال الأفريقي شبه جزيرة الأنظر قلب العالم الإسلامي صرة العالم الإسلامي أمة واحدة كيان عضوي واحد كيان مفوري بقى واحد إلهها واحد قبلتها واحدة دينها واحد شريعتها واحدة في كان فيها يعيش كل أبناء المدل الأخرى نصارى ويهود كان كانوا يعيشون في المدينة المنورة وكما كانوا يعيشون على عهد صلاح الدين ونجم الدين أيوب وصلاح الدين هذه أمتنا هذه الأمة لديها الإمكانات والقدرات لتحقيق أهداتها وغاياتها منذ أن كان مش بس كذا بيت المقدس يعني آه آه هي ميراث الأمم المسلمة منذ مش بس عهد آدم عليه السلام عشرون ألف سنة بين آدم ونوح على شريعة من الحق كانت بيت المقدس يشد إليها الرحال إلى منزله الأقصى على عهد الأنبياء والرسل على عهد إبراهيم على عهد إسحاق على عهد يعقوب على عهد داود على عهد سليمان، على عهد زكريا، على عد كانت الإمامة دواما في المسجد الأقصى للأمة الإسلامية قبل أن يولد اليهود بألف السنين للأمة المسلمة هذه حقوق إذا نحن الشعب الفلسطيني المسلمون هم أصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية وهذا ما أدركه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده لما ولد وبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكانت رحلة الإسراء والمعراج وصل في المسجد الأقصى قبل أن يعرج إلى السماء ثم جمع لها الأنبياء والرسل فصل بهم إماما فدل ذلك على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم وكان هذا توجيه من رب العالمين يا محمد المسجد الشام كلها هي الأرض المقدسة هي الأرض التي بارك الله فيها العالمين هي أرض الإسرائي والمعراج هي أرض الرباط هي أرض النبوات حيث كان يتنزل الوحي من السماء على الأنبياء والرسل هذه الأرض واقعة في قبضة الاحتلال البيزنطي منذ سبعمائم سنة حرروها وأحيموا حكم الله على أرضها رسول وعى الرسالة ولذلك بمجرد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية إلى مكة المقرمة وبعد ذلك قامت الكيان السياسي الدولة الإسلامية على الأرض المدينة المنورة لم ينس فلسطين ديارة واحدة فقط زارها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأخ وصلى فيه إماما صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فدلت له أن الإمامة للأمة الرياضة للأمة هي ميراث الأمة المسلمة لم يكن لليهود وجود في هذا قد يكون موجودين كأفراد لكن ككيان سيادي ما كانش له وجود مطلقا كان على أرض فلسطين الشام كلها تحت الاحتلال البيزنطي كان هرق هو قائد قوات الاحتلال البيزنطي على أرض الشام كلها وكان بعاصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أراده أن يخلص إلى أرض فلسطين وإلى أرض الشام كلها ويحررها بصفة ودية ما أعلن الحرب على هراقل ولكنه له رسالة من محمد بن عبد الله إلى هراقل عظيم الهوم أسلم تسلم يؤتك الله أجلك مرتين فإن لم تفعل فإنما عليك اسم الأريسيين الحقيقة هراقل بعد أن تركد أنه رسول الله حقا وصدقه وكاد أن يسلم لكنه تحت ضغط البطارقة وتحت ضغط القساوس خشية على عرشه أرسل رسالة يعني أسن فيها على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفيها لو كنت عند يعني قدمي لغتلتها هذا يعني عشان يورني يعني إنه يدرك أنه رسول الله حقا وصيته هاوز أقول من المسؤول عن تحريرها نحن أمة الإسلام والدليل هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم أدرك أن الصدام حتمي مع البيزنطيين، فأعد كل شيء عدته طبعا سبق هذا كله ترتيب البيت الإسلامي من الداخل حقق وحدة المجتمع وأعطى لليهود عهدا ولأهل الكتاب عهدا حقق الوحدة الوطنية أعطان حقوق المواصلة الكاملة بس بشرط يقبلون بالتحاكم في حالة الاختياف للكتاب والسنة وأنه لا يجوز أن يتحالفوا ضد عدو الدولة الإسلامية وإن الآن تعرضت الدولة الإسلامية للعدوان يقفوا إلى جانب إخوانهم في المدينة المنورة يعني عاوز أقول رسول حقق الوحدة الوطنية أقام مؤسسات الدولة الإسلامية وانطلق يربي ويدعو ويعلم الناس يقول لهم يا أخواننا الحس تحرير إسلام لأرض مقدسة لغاية ما أصبحت الأمة عندها ثقافة حرمة الأوطان وإن الوطن لا يضيع بالأقدمية حتى لو مضى عليها ألف سنة وإن هذه الأوطان لا يمكن أن تتحرر كده بالكلام والمباحثات الذي اغتاصب الوطن وخلع قطاعا من أهله وحول إقامته إلى احتلال استيطاني عنصري لن يسلم لك بالأرض بسهولة خلاص هو بيعتبر كده عشانك يستخدم كل وسائل القهر وسائل الال على أي من أي مقاومة تظهر في ده اللي حصل من البيزنطيين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عدل كل شيء رزقه. فإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذ الرايات لسرى والبعوث مش لمجرد ان رفض الروم الخروج. لا. دل أن الروم بدأ يحارمون الدعوة. يقتلون الدعات إلى دين الله عز وجل رغم أن الإسلام لا يقهر أحد على اعتناقه. أن ربنا قال لا اكراها في الدين. قد تبين الرجل من الغي، فإذا لكن اللي حصل بالضبط الدعاء قتل 15 في موقعة ما ذات أطلاح قتلهم الروم. وغساسنا الروم اللي هو نصار الشام. كانوا أيضا يتربسون برسل محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلونهم. فرسل لم أرسل رسالة يعني يحاول أن الناس يخفون اللي تعملوا هذا غير صحيح. ولا يجب أن يحدث ولكنهم لم يبتدعوا فكانت سرية مؤتر عقد اللواء لسرية مؤتر ولم يكن ليخرج إخوانه وهو قابل في المدينة صلى الله عليه وسلم لكنه خرج بنفسه إلى تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرة على رأس جيش مشمى جيش العسرة وهرب الروم عن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله عليه ما كتب بعض الواد مضعسكرا في حتة هناك في القربة من إيلة وجد واحد اسمه يحنى من رؤبة نصراني لم أعطاه لم لم يحارب أعطاه عهد أمان أمنه على بيعه على كنائسه أبانه على, على, على ماله وتجارته والنزاجاء إلى بلاد العرب فهو آمن يتحرك على الطرق فهو آمن والسلام أعطى عهده لعنى من رؤبة وراجع النبي صلى الله هذا بيان عملي من رسول السلام بسنته القولية والفعلية من خلال سنية مؤته وغزو التابوك وبعث أسامة الذي عقد لواءه قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم في سنة الحدي عشر من الهجرة أني يا أمة الإسلام بيت المقدس الشام كلها ميراث الأمة المسلمة أرض المقدسة أرض المباركة نصرة أهلها فريضة رفع العدوان الاحتلال أجنبي فريضة وهذا لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد والتجابة الأمة ومات رسول الله وجاء أبو بكر ليكمل المسيرة وكانت اليرموك وجاء عمر ليكمل المسيرة وانكسرت شوكة الروم البيزنطين كثرت وهرب هرقيا رجع إلى القطة الطنية كان كان لقاء تحت فانطاكي ورحمت المشق كان فيه جيش حوالي خمت فرق عسكرية خمس فرق العسكرية تلقت هزيمة على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة ما عملوهم كما يعامل الأعداء أمتنا في كل زمان ومكان مثل ما يجل الآن في فلسطين وعلى عمد عملوا بالخمة في الأدب كان الفتح الإسلامي فتح حضاري للإنسان حرمة وللنساء حرمة وللأعراض حرمة وللأوطان حرمة عند المسلمين يبدو هذا لما وجه أبو بكر الجيش ذكر إخوانه بأداب بأداب المواجهة مع العدو مع لا لا تقتلوا مرأة ولا طفلا لا تغلوا اغذوا بسم الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا بهيمة إلا لمأكله لا تقطعوا شجرة مثمرة حتى تجدوا رجال دين فارغوا نفسهم للعبادة خلوهما شأنهم هذا شوف الأدب الراقي دخلوا دماشق واجدوا 14 كنيسة أمنوا أصحابها ما حولوها إلى مساجد سبحان الله كان يمكن دخلوا بيت المقدس وتسلم عمر المفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس لم يكن هناك حاجة اسمها يهود على الأرض فلسطين تسلم عمر مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس فلسطين الشام تسلم مفاتيحه وهي تحت الاحتلال البيزنطي ما كان في حاجة اسمها كان صهيون هناك عشان ندرك من هم أصحاب الحقوق التاريخية واصحاب الحقوق الشرعية واصحاب الحقوق الـ الـ القرن إنها أمة الإسلام الأمة التي تستدم بضوابة الإسلام اللي العرض عندها له حرمة وللوطن حرمة وللإنسان حرمة وللمقدسات حرمة هذه هي الأمة أنا بتكلم هذه الأمة اللي, اللي ربنا سبحانه وتعالى مكن لها وعطاها مفاتيح الأرض جاء ما قاله نسل قد زويت الأرض ورأيت مشرقها ومغربها وإن أمر أمتي لبالغ ما رأيت منها إذا الرسول العسلات والسلام علمنا بسيرته القول نحن يقول من لتحرير البيت المسجد الأقصى من لتحرير بيت المقبض من لتحرير فلسطين من لنفرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني القهر والقتل والحصار هو ده أنتم مش محمد ده نبيكم ونبينا رضينا بالله ربنا ونسلام عليكم محمد النبي ورسوله هذا هو خلقه هذه هي سلوكه هذه هي سيرته القولية مش لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مش ربنا قال سبحانه وتعالى قد كان لكم فيه أسوة حسنة من كان أرجو الله واليوم الآخر يعني إذن هو قدوتنا وأسواتنا مش معلمنا صلى الله عليه وسلم هو سيرته القولية وسيرته الفعلية هو المسؤول يقول لنا أنتو يا أمة الإسلام مسؤولين عن تحرير مخدساتكم ورفع العدوان الواقع عليها هذا هو شير القولية الفعلية ومن يتعر الرسول فقد أطاع الله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله يگه كل الذين لا يعقلون أطيعوا الله ورسوله من يطعر الرسول فقد أطاع الله 분 الرسول هذه شيرة القولية والفعلية يعلمنا أن نجدة الانسان الأ الأ الأ لأخيه الإنسان فريضة حينما وقفه في حجة الوداع ومعهم مئة ألف حج يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الناس لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أيها الناس رب الجاهلية موضوع تحت قدمي أيها الناس دماء توص بالنساء خيرا هذا هو الرسول القائد الذي علم أمتها أمته كيف تحرر أوطانها كيف تدفع العدوان الواقع لا قول على الإنسان بل على الحيوان عذبة في الرسل حبستها حتى ما تجوع فدخلت فيها النار لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سيرته الطويلة والفعالية هذا حكم الله من فوق سبع السماوات. المنظمات الدولية مسؤولة عن دفع العدوان الواقع على أرض فلسطين بل رفع العدوان الواقع على العالم الإسلامي كله بل دفع العدوان الواقع على بني الإنسان وعلى سروات الإنسان ودفع العدوان الواقع على البيئة أو تلويس البيئة التي أصبحت مهددة بالخطر هذه الأمة المسلمة هي خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة الشاهدة الله على لها خوامة لماذا تنزوي لماذا تنسى دورها وعلى أن أعزها الله بالإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا اتبعنا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى يبقى إذا مرة أخرى المنظمة الدولية مسؤولة الدول الغربية أيضا مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا عن رفع العدوان لأن فلسطين من اللي احتل فلسطين الذي احتل فلسطين للإنجليز سنة 1918 ودخل الجنرال ألم بالقدس ولم تنتبه الأمة في حينها لأن قطاع من الأمة دعم الجن... الجنرال الألمبي ما تسمى بالثورة العربية الكبرى التي خرجت من الجزيرة لتقتل إخوانها الأسراك المسلمين على أرض بيت المقدس ثلاث جيوش عثمانية كانت تحمي, في... تحمي بلاد الشام كلها ضربت ثلاث جيوش طبعاً في قطاع من الأسراك العثمانيين يعني رفضوا أن يقاتلوا إخوانهم العرب المسلمين وقالوا مش معقول وألقوا بأسلحتهم وقامت بريطانيا بالقبض عليهم وضعتهم معسكرات الاعتقال أنا أود أقول طبعا لا شك فيه هنا الأسراط في المرحلة احتاموا بالألمان وبنجو الأمة انقسمت معسكران معسكر العرب واقف إلى تحت يقاتل تحت راية الحلفاء الصليبية واقف مثل يقاتل تحت راية الألمان وضربت الجيوش الإسلامية. وضربت الخلافة ودخل الجنرال ألم بالكس وقال الآن انتهت الحروب الصالبية واستمر الإنجليز في فلسطين طبقا لتفويض عظمة الأمة ما أنا أقول للمنظمات الدولية تفويض عظمة الأمة التي فوضت بريطانيا العظمى في إقامة كيان وطن قومي كما يقولون لليهود على الأرض فلسطين يعني ما كانش في حاجة في ما وطن قومي على الأرض لا في حاجة اسمها دولة, اسمها دولة اسرائيل على أرض فلسطين كلام ده سنة 1922 22 يوليو 1922 صدر قرار انتداب بريطانيا تمو انتداب لكن هو احتلال ده الوضع فلسطين تحت الاحتلال تحت الانتداب تعمل ايه بريطانيا؟ تقوم بتهويد الادارات وتسليمها لليهود فتح باب الهجرة على مصرها تمكين اليهود من احتلال أرض فلسطين. لما نتكلم الآن بنقول الغرب والدول الأوروبية مسؤولة بالدرجة الأولى عن دعم الشعب الفلسطيني ورفع الحصار مش يجلنا واحد كلا يروح رحلات مكوكية هنا وهناك وفاء وفلان جاء وفلان راح هذا تخدير لمشاعر الأمة هذا تخدير هذا تكريس للعضوان على الأمة أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أين أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يغار على الأوطان والمقدسات أين أمة الصحابة؟ أين أمة التابعين؟ أين هي؟ موجودة بس هي عاوزة حد يهزها حد يذكرها الأمة فيها خير كثير ويوم أن, أن, أن تدرك الأمة خطورة الأحداث التي تجرح ولا ستتحرك لأن الأمة من قدر إلى الغلال لا ربنا سبحانه لا يمكن أن تخلو هذه الأرض من الأمة المسلمة لصمام الأمان في أرض لا عز وجل لكن العلماء لهم دور يا علماء الأمة يا ملح البلد يا ملح العالم الإسلامي من للملح إذا الملح فسد؟ لا تبينونه للناس ولا تكتبونه، واقعوا شهادة لله أيقظوا الأمة ذكروها بفرض الله عليها ذكروها بمسؤوليتها عن إقامة الدين ونصر محمد ودين محمد محمد. ورفعوا العدوان الواقع على أرض فلسطين لما حصل الحصار وبدأت كل الحصار في غزة وتحرك الناس, الناس تصوروا إن المثالة أن الشعب الفلسطيني لا يعود لغمتين ويمشي ساعتها قلنا لهم يا أخوانا اوعوا تختصروا القضية الفلسطينية أن ده شعب يحتاج إلى أمدادات من الوقود القضية أكبر من هذا مش قضية طعام الشعب الفلسطيني ولا الوقود للشعب الفلسطيني فحسب كلنا مطلوب إنما المظلوب إن الأمة تقف كتفا بكتف صف واحد مع الشعب فلسطين لا يعذر من ذلك أحد من العالم العربي والإسلامي لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإن كاناته وإن كان التكليف شخصي كما يقول رب العالمين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين إذا هو تكليف شخصي لكن يقعوا في رقاب المسلمين طرد بشعرية منسلهم يا جماعة قضية مش هتاقف إحنا مجرد إحنا نطعم إخواننا وإنه مبدون بلقود ده مطلوب لكن نحن مطلوب عن تبقى لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين ان احنا ناقفه جنبا إلى جنب إخواننا فلسطين بالنفس والمال والسلاح وهذه مسؤولية أولياء الأمور حتى تتحرر أرضه كلها، مش بس قطاع غزة ولا ولا ولا ولا الضفة لا كل حبة رمل. وفي ظلها يعيش أهل الديانات كلهم على اختلاف معتقداتهم، آمن كنيسة المهدي وما تسمى بكنيسة القيامة، كل دا يؤمن، وأهل الكتاب يؤمن في بلاد المسلمين عمراً، بل إن اليهود الدولة العثمانية أمنتهم. وأعطت الحقوق المواطنة الكاملة لا وهم الذين غدروا بها في النهاية يعني عاوز أقول إذا المنظمات الدولية مسؤولة بالدرجة الأولى لكن أيضا نحن الأمة مسؤول أيضا بالدرجة الأولى مش مجرد فك الحصار وفك ذلك لا بد أن ندعم إخواننا حتى يتحقق الهدف إذا هي مسؤوليتنا نحن بقية كلمة ونحن في في هذا هذه العجالة أذكر بشيء على جانب كبير من الأهمية وهي أن العضوان المتكرر المستمر والقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتغيير الذراع لم يتوقف لم يتوقف أين أنت يا ضمير الإنسانية أين أنت أين أنت يا أمة المليون المليار أن أنتم يا من تتحدثون عن الديمقراطيات والحريات نحن في عالم الغاب وراء الشات يحمل ذئب عنها فكلفة إذا كان الذئابهم رعاة فإذا كان هذا هو سلوك الذئاب أين الرعاة الذين يحمون الأمة من أعدائها وفريضة لأنها أمانة كلكم راعي وكل مسؤول عن رأيته فالامير راعي وهو مسؤول عن رأيته والأب والأم والمعال كل راعي ورسول الحضر إنها لأمانة لا وإنها يوم القيامة لخزر وندام إلا من أخذها بحقها ما من راع يسترعيه الله رعية إلا يت يوم القيامة ما من راع يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غase لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة ما من راع يسترعيه الله رائحة يأتي يوم القيامة وهو غش لم يرح رائحة الجنة إذن نحن نريد أن نبرأ إلى الله عز وجل من حولنا وطولنا وننطلق لنؤدي فرض الله علينا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون بقيت مسألة أنا ذكرت عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم ده مش النهاردة ولا من ألفين ولا سبب الخواريخ العباسية التي يقولون هي حتى تجيئة يوم زبان بحاليها الناس الذين يقولون أصلي المشكلة إن المقاومة بتضرب تواريخ وتواريخ عباسية تتوقف السبيح عشان يتوقف العدوان وده دليل عن ان الناس ما جروش التاريخ ولا عرفوا طبيعة هذا العدو ولو جرو ما كتبه في حامد ربيع طيب قسم العدو السياسي الجامعة الخارج السابق رحمة الله عليه قال كيف تفكر اسرائيل اتجارة اسرائيل العرب الاسرائيل ما كتبه جمال حمدان كنا ندرك كيف هذا كيف يتعامل هذا ده طبيعة هذا العدو مش قضية تواريخ ده حجة تافية والشيء الذي نقرأه هذا لابد أن يحصل نوع من التصالح بين كذا وكذا. طبعاً واحدة الصف فريضة والتصالح فريضة. لكن إذا قطع ريك دماغه وأصر على إنه أصله هي دي إذا ما كانش الناس يعترفون فيها يعترف ما كانش الناس يعترف بشرعية الغاب وتضع رقبتها تحت قصة الغاب يبقى إذا ما خد ما يبشر أي لا. شوفنا اللي حصل عشان ندرك مش التاريخ العباسي. هل تذكرون مز دير الديريةين؟ الدراسين مضى عليها الآن ستونة سنة وقعت في التاسع من ابريل نيسان الف و... و... و... وتسعمية ثمانية واربعين قرية آمنة مطمئنة تحيط بها المستعمرات لهودية من كل مكان في السبعمية وسبعين نسمة بها مدرستان مسجد نادي رياضي تحيط بها المستعمرات سنة الثمانية واربعين في وجود القوات البريطانية المسؤولة عن تحقيق الأمن كانت في شرطة بريطانية وفي قوات جيش بريطاني على أرض فلسطين وموجودة في المنطقة دي في المنطقة دي موجودة هذه القوات في ظل وجودها وقعت مسبحة دركة سياسية ومش بس كده دا كانت الجامعة العربية شكلت فرقة, ما فرقة نقاط جمع العربية لما أعلن اليهود أنهم سيخرجون في 14 مايو 48 فسلحوا بعض جمعات الدول العربية شكل قيادة عامة وسمتها اللجنة العسكرية علشان عشان تصدع خطة لكيفية تحرير فلسطين من قفضة اليهود يعني الإنجليز ظلوا في فلسطين من سنة 18 لـ 14-48 يهوضون فلسطين ويسلمونها لليهود مش بس كده ده سلموهم المعسكرات بتاعتهم وسلموها سلموا اليهود الطيران وسلموهم الدبابات وسمحوا لهم بجلب السلاح أنا عزوهول هذا ما فعله الإنجليز على أرض فلسطين وفي وجود قوات الجيش البريطاني في فلسطين وفي المنطقة التي وقعت فيها مسبحة دير ياسين وفي وجود ايضا الشرطة الانجليزية على على ارض فلسطين وبالقرب من الموقع الحادث كثير قاسم وكثير ياسين انا اتكلم عن حوالي اثنتين عشر مدينة وخمسمائة قرية في عام تمانية وارفعين تم فيها ما جرى في ديريا فيل وهذكر بعض الجانب الهال منها مش بس كده وترتب عليه فرد مليون عربي من بيوتهم في أرض فلسطين ده سحتي في ظل احت غاية الأمم المستحدة وجود قوات إنجليزية موجودة عشان نعرف مين المسؤول عن رفع العدوان من المسؤول عن كل طفل يقتل على أرض فلسطين من المسؤول عن كل بيت يهدم فوق رؤوس الفلسطينيين من المسؤول عن الحرب الجلسومية والكيميائية التي تشن مش فقط على الأرض فنصين على البشرية كلها حوصرت في قوات مئة فرد من قوات الإنقاذ قريبة من وقت موقع قرية الدين ياسين قوات إنجليزية جيش وشرطة وفي وجودهم وقعت مسبحة الدين ياسين هاجمت خمستاشر دبابة هاجمت القرية والطيران والمدفعية واشتركت ثلاث منظمات إرهابية الاشتير وزفايل يومي وثلاث منظمات واللي شارك في تنفيذها منحن بيجن ورجل السلام واللي وضع خطتها واحد اسمه مردخايم هم الذين وضعوا الخطة هو مجموعة من إخوانه كان يراقبون الموقف من قرية المجاورة ودخلت القوات هجم الناس قبل الفجر عشان نعرف الوقت اللي بي... اللي اعتبروا الآن اللي بحينوا اليهود الآن لمقاطرة إخواننا بهجم قبل الفجر لأن اللحظة دي اللي الناس بتنام عشان كده صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الرابطوا الرباط يا أهل الرباط يا من لكم شرف الرباط هذه هي الأوقات التي حنى صبروا وصابروا ورابطوا واتحضروا الحمد لله ربنا أكرمكم أنتم يا من تدافعون عن شرف الأمة وعن دين الأمة وعن مقدسة ربنا هيكرمكم إن شاء الله أنا عاوز أقول الشاهد واقتحم القرية الشيء المنظر الذي يلفق النظر يعني ما تركوا شابا ما تركوا طفلا خمسة وعشرين امرأة حامل رصوهم وأطلقوا عليهم النيران امرأة تمسك بزوجها الضرير ما تسترحمهم أطلقوا عليهم أم تسترحمهم عشان طفلها الصغير قتلوه وبعد دخلوا البيوت وكان يلقونا بالرجال والنساء من فوق مات حتى العجزة حتى النساء الكبار في السن الرجال ولم يقف الأمر عند هذا الحد امرأة أستاذة من الأستاذات المدرسة كانت ترتدي ملابس الصليب الأحمر الدولي عشان تقوم بإنقاذ الجرحى ما ماشاء الله لما تشوف التنسيق كان يقولون أن في مجالسها تحصل فإذا في قسم الإنقاذ والإسعاد فالسيدة هذه ما رحمه يعني ضعفها وأطلاقوا عليها الرصاص حتى لا تقوم حتى لا تقوم بإنقاذ إخوانها وأخواتها مرة أخرى أنا أعود أن أقول هذا لم يقف هذا العدوان عند هذا الحد بل إننا سنرى ما يشيب لهوله الهدوان هذا الذي وقع ما كانش بيبقى سواريخ يعني عبثية لولا كان شعب أعزل نائم في, بي في بيته ي ي يقتل ويعاونه قوات الاحتلال الأجنب الإنجليزي ما أحواجا إلى أن نقف وقفة دراسة متأمية واستنتاج عشان ندرك أن العدو أننا نتعرض أمتنا في فلسطين تتعرض لعدوان هذا العدوان يحتاج إلى رفعه ورفعه الحصار المفوض المسؤولية العالم العرب والإسلامي والمجتمع الدولي إلا لم نفعل يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرسد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بخوم يحبهما يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم والحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته